يقول يا ليسني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينفق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية